الرجاء. نتحدث في هذا الموضوع إن شاء الله عن أربع نقاط أربع حاجات نتكلم عنهم إن شاء الله الأمر الأول وهو مفهوم الرجاء أو معنى الرجاء ثانيا الرجاء في القرآن ثالثا الرجاء في السنة رابعا كيف نتحقق بالرجاء إزاي نحاق في أنفسنا الرجاء صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بداية أيها الأخوة الأحباب النقطة الأولى وهي مفهوم الرجاء أو معنى الرجاء الرجاء في اللغة هو معنى سهل جدا جدا الأمل وعدم اليأس الأمل إن ربنا يغفر لي. الأمل إن ربنا يرحمني الأمل يكون عندي أمل إن ربنا يعفو عني ولا أيأس أبدا فالله عز وجل قال ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا من اللي بيغفر الذنوب. هو الله يبقى لا يوجد قنوط ولا يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى الأمل أن أنت لو مريض أو ابنك مريض أو زوجتك مريضة أن ربنا يشفيها الأمل أن أنت لو عندك هموم أو عندك قروب أو عندك أحزان أو عندك ديون أن ربنا سبحانه وتعالى يقضي عنك هذه الديون الأمل أن مصر إن شاء الله هتبقى بلد الأمن والأمان والاستقرار وإن مصر إن شاء الله هتكون الأفضل والأحسن بعد سارة 25 إن شاء الله يبقى دائما كده يكون عندك أمل وقيل في الرجاء برضه هو حاد يحد القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة وقيل هو الاستبشار بفضل الله وبكرم الله عز وجل وقيل هو استقى بجود الله عز وجل وهنا سؤال أيها الإخوة الأحباب ما الفرق بين الرجاء الرجاء وبين التمني التمني واحد بيتمنه لكنه لا يكثد ولا يبذل أي جهد تمني مع كسب ولكن الرجاء اللي بيرجوا عفو ربنا ومغفط ربنا مع العمل ده الفرق بين الرجاء والتمني والرجاء ثلاث أنواع نوعان محمودان يعني يتقبلوا ونوع مزموم أما النوعان المحمودان فهما النوع الأولاني رجل رجل بيرجو مغفرة الله مع طاعة الله على نور من الله فهو يرجو سواب الله الرجل الأولاني بيرجو عفو ربنا ومغفرة ربنا ورحمة ربنا لكنه بيعمل ويكتهد بالطاعة فهذا الرجل يرجو سواب الله عز وجل والنوع الثاني رجل أذنب زنوب عمل زنوب ولكنه تاب منها فهو يرجو مغفرة الله ورحمة الله وعفو الله وكرم الله عز وجل أما النوع المزموم أيها الإخوة الأحباب فهو رجل يرجو عفو الله ومغفرة الله لكنه لا يعمل بطاعة الله ما بيطعش ربنا لا بيصلي ما معصر في الصلاة لا بيصوم لا بيعمل عبادة الله عز وجل لا يقترب من الله عز وجل وهو يرجو رحمة ربنا يا رب اغفر لي يا رب ارحمني وهو قائم على المعاصي ولا يعمل بطاعة الله فهذا رجاء كاذب ولذلك أجمع العلماء أنه لا رجاء إلا مع العمل لا يصح الرجاء إلا مع العمل يعني ما, ينفع ما ينفعش ترجو رحمة ربنا ومغفرة ربنا وأنت لا تعمل بطاعة الله عز وجل صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا ننتقل إلى المقطة الثانية وهي الرجاء في القرآن ربنا قال عن الرجاء في القرآن قال هو سمى من سمات المؤمنين وهو صفة من صفات المؤمنين فقال الله عز وجل في صورة البقرة قال الله عز وجل ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يا رجال رحمه الله ان الله غفور رحيم اسمع ان الذين امنوا ايمان وبعد ذلك اتحرك بقى للعمل وجاء وهاجروا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ها وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله إن الله غفور رحيم بل جعل القرآن إن خير أنواع الرجاء الرجاء في الله وفي سوابه عند لقائه سبحانه وتعالى فقال في نهاية صورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يا من ترجو لقاء الله يلي عايز تقابل ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيقول لك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أن يكون عمله خالصا لله عز وجل وقال الله عز وجل في سورة العنكبوت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي وهو السميع العليم كده كده أجل ربنا آتي أيضاً الله عز وجل قال في نهاية سورة التوبة لقد كان لكم في رسول الله أثوة حسنة أي قضوة حسنة لمن يا رب لمن كان يرجو لقاء الله لعز لقاء الله والدار الآخرة وذكر الله كثيرا ده دمع الرجاء بسرعة كده في القرآن أما في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دخل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في النزع الأخير وهو في سكرات الموت فقال له صلى الله عليه وسلم أي للشاب كيف تجدك يعني انت حالك عمل آه فقال الشاب أخاف ذنو أرجو الله وأخاف ذنوبي أنا برج عفو ربنا ومغفرت ربنا ولكن خيف من ذنوبي فقال صلى الله عليه وسلم لا يكتمعان أي الخوف والرجاء في قلب عبد مؤمن في ذلك الموضع إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه الله مما يرجو الحكام بقول الخوف والرجاء ما يكتمعش في قلب عبد مؤمن وهو بيموت إلا أمله الله مما يخاف أنه خيط من زنوبه وأعطاه الله ما يرجو من مغفرة ربنا سبحانه وتعالى دخل رجلان رجل يسمى حيان أبي النضر ورجل آخر يسمى وائل ابن الأسقع دخل على يزيد ابن الأسود وكان مريض فلما دخل عليه سيدنا وإله وحيان فأمسك يزيد ابن الأسود كثي وإله ووضعها على وجهه. يعني مسك إديه وحق عليه على وجه المرض وهو سيدنا يزيد ابن الأسود فقال له وإله وإله اللي بيسأل يزيد بقى اللي هو المريض فقال له وإله ما ظنك بالله إيه ظنك بربنا وانت كده في المرض فقال يزيد ظني بالله والله حسن أنا بظن بربنا حسن فقال له وإله أبشر يا يزيد فقد سمعت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله خيب ربنا عند ظن بك إن ظنت بربنا خير إن ربنا يغفر لك وربنا يرحمك وربنا يعفو عنك فلك هذا وإن ظنت بربك شر وسوء إن ربنا مش يغفر لك وربنا مش عفو عنك وربنا يعذبك في النار فلك ذلك وقال جابر سمعت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته بسلاسة أيام يقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله لازم يا جماعة يكون عندنا حسن الظن بربنا إن ربنا غفور إن ربنا رحيم إن ربنا رؤوف إن ربنا لطيف إن ربنا يغفر الذنوب جميع لازم تحسن الظن بالله وقال صلى الله عليه وسلم حديث ما أجمله يحمل العفو يحمل الرحمة ويحمل المغفرة قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي دي الأولانية يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني الظنوب وصلت حتى السماء أو حتى الغمام ثم استغفرتني قلت أستغفر الله غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بقراب الأرض يعني مني الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة شوف رحمة ربنا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي فمهما عظمت ذنوبك ومهما عظمت خطاياتك فلا يتعاظم الله عز وجل هذا أبدا ولا يستكسر الله عز وجل ففي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم لما يجيت يا ربنا سبحانه وتعالى فليعظم أو فليعظم الرجاء الرغبة فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء فمهما كسرت ذنوب العباد فمغفرت ربنا ورحمة ربنا أعظم من ذنوب العباد فهي أي ذنوب العباد صغيرة صغيرة جداً بجنب عفو الله ومغفرته وفي صحيح الحاكم عن جابر جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول واذنوباه الرجل اللي بيقول واذنوباه فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اسمع النبي بيعلم وبيعلمنا كلنا الرجل بيقول واذنوباه عن فقال له صلى الله عليه وسلم بل قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي أي رجل فقال له صلى الله عليه وسلم عد يعني أوليه مرة ثانية فعاد الرجل فقال له صلى الله عليه وسلم عد يعني أوليه مرة ثانية فعاد الرجل فقال صلى الله عليه وسلم للرجل قم فقد غفر الله لك قم فقد غفر الله لك فلو شعرت في يوم من أيام إن زنوبك كثيرة فقل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قل يا واسع الزم يا واسع المغفرة مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي وهذا وكما يقول بعضهم يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر أعظم الأشياء في جانب عفو الله تغفر يا رب إن عظم الزنوب وكسرت فلقد علمت أن عفوك أعظم إلا إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم نالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم يعني مهما كانت زعوبة كبيرة لا مغفرت ربنا ورحمة ربنا أعظم وأخيرا أيها الإخوة الأحباب نختم كيف نتحقق بالرجاء إزاي نحقق الموضوع دي ده إزاي نعيش بالموضوع دي ده أول حاجة ومعارب حاجات سهلين على كل واحد فينا إن شاء الله أول أمر أن أنت دايما تحسن الظن بالله أن ربنا يغفر لك وأن ربنا يرحمك وأن ربنا يعفو عنك تاني حاجة أن أنت تتعرف على أسماء الله وعلى صفات الله وتدعو الله بأسمائه فهو الذي أمرنا بذلك في كتاب في سورة الأعراف فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ربنا بأمور نحن ندع ربنا بأسمائه رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الله ويقول اللهم إني أسألك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد فقال صلى الله عليه وسلم لقد دع لقد دعى الله أي هذا الرجل باسمه الأعظم كل عايز يعرف اسم ربنا الأعظم لقد دع هذا الرجل باسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطاه بل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل أيضا يدعو الله ويقول اللهم إني أسألك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقال صلى الله عليه وسلم لقد دعا هذا الرجل باسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى اللي عايز يتعلم اسم ربنا الأعظم اسم ربنا الأعظم في دعاء هذا الرجل فاحنا ندع ربنا من دعائنا كده يا جماعة في الصلاة اللي مش عارف يدع ربنا ويقولها يدع ربنا ويقول اللهم إني أسألك وأشهده بأنك أنت الله لا إله إلا أن الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد سهلة الثانية أسألك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين هذه الثانية الثالثة أن تدعوا بدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي سهل جدا جدا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنها دعاء سيب جدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القبر السيدة عايشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله لو كانت ليلة القبر اللي كل الناس بتنتظر ليلة القبر في السنة ماذا أدعو؟ أدعو ربنا ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب تحب العفو فاعفو عنها رابعا وأخيرا آخر حاجة جماعة نختم بيها الأنس بالله والقرب إلى الله بطاعته الأنس بالله والقرب إلى الله بطاعته وأن يكون بينك وبين الله عبادة سر عبادة سر لا يطلع عليها إلا الله ترجو الله عز وجل بها تعمل طاعة بنكوا كبار ربنا تصلي ركعتين في الليل تسكر ربنا كم معين من الذكر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تتصدق صدقة في السر كما قال صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب يعني ربنا يوم القيام بيكون غضبان غضب شديد حتى أن الأنبياء يقولون نفسي كل نبي يقول نفسي نفسي لا صدقة السر يقول نبي صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب هذه العبادة سر بينك وبين ربنا انت ترغو الله عز وجل بها أيها الأخوة الأحباب كيف نتحقق بالرضاء أولا تحسن الظن بالله ثانيا تدعو الله بأسماء الحسنة ثالثا تدعو بدعاء النبي اللهم انك عفو تحب العفو وعفو عنا. رابعا الأنس بالله والقرب من الله بطاعته وأن تكون هناك عبادة سر بينك وبين الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميع ذنوبنا اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا اللهم اجعلنا نحسن الظن بك يا رب العالمين اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا رب العالمين اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا رب العالمين اللهم ايننا نرجو مغفرتك فاغفر لنا ونرجو رحمتك فارحمنا اللهم ارحمنا فأنت الرحيم واغفر لنا فإنك أنت الغفور وتبع لنا فإنك أنت التواب اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم اقلب بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم حبب المسلمين في بعضهم اللهم حبب المسلمين في بعضهم اللهم وحد صفوف المسلمين ووحد كلمة المسلمين واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين وحر المقدسات المسلمين اللهم حرر المسجد الاقصى يا رب العالمين اللهم اجعل مصر بلد الأمن والامانه والاستقرار اللهم اجعل الامن والامانه والاستقرار يسود مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك بالمفسدين وعليك بالمخربين اللهم اهدينا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وترك المنكرات اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل دواء آخر دعاءنا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله كل خير وهذا ما أردت أن أزكبي نفسي وإياكم وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته